is am po ko وَعَالِمُ اللَّهِ بِالَّذِينَ مُؤْمِنُونَ وَعَدَ كَذَّبَنَا اتَّقُوا اللَّهَ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَأَذَّنَ الرَّسُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ do mal e que te mandem baba então deu a tanta paua Thank you.